Hattigahrofað gut in filtjas Insha-fiik Principal HA Ag Vergleich�e Nag Me いや Minumandahrof عاجبك اصلا من بدري وانا فاهمك خابسك عنك جايبك جدا فاهم الدماغ ماشي يا دب اسم الكل اللي معايا وانا لا كده هتجنن وقادي هيزيد له يا حرام كام دقه افضل شاغل نفسي بفكره لوجودي حاجه كده مش مرقه وانا فاهمك خابسك عنك جايبك جدا فاهم الدماغ إلا, الا انا الا انا انا لا حاسب ده نظاره